وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو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 تدعوه تضرعون وخفية لئن أجنا من هذه لئن أجنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أي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 عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير